فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أُرْسِلَ إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الْحَقُّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا, بما كانوا بِآيَاتِنَا يظلمون ولقد مكناكم في الْأَرْضِ وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس الا ابليس لم يكن من الساجدين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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال, وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا والله وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُنَ أَتَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون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 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسكد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 كَنَجِزِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ, أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ونودوا تلكم الجنه ورثتموها بما كنتم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 قائِ أصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجالا يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ we hebben het over de mensen die we hebben. We hebben het over de mensen die we hebben. We الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد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 وَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أَتُجَادِلُونَنِي في أسماء أتجادلونني إن في سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 Laten te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 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياته وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الله فَلَا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمَّا نَشَأْ أَلَمَّا نَشَأْ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى لَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فذعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون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 غالبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة إن يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أَجَلٍ هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بِأَنَّهُمْ, بأنهم كذبوا بِآيَاتِنَا وكانوا عنها غافلين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 إن هؤلاء متبغون ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله يبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين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 قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواه من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا بأحسنها ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا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 قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن امي ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي أُصِيبُ به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم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 وقولوا حِطَّةٌ وادخلوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لَكُمْ خطيئاتكم نَغْفِر لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه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 وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا خذوا ما آتيناكم بقوته واذكروا وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من, الجن كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها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 وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث, فباي حديث بعده يؤمنون من يطلل الله فلا هادي له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 فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتيتنا, صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا, جعلا له شركاء فيما آتَاهُمَا فتعالى الله عما يشركون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 ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بايه قالوا قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى وهدا ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون